ان لئن نزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدد إلا إلا كانوا عنه معرضين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 وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُ إِذًا وَأَنَ مِنَ الضَّالِينَ فَسَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّ عَبْدِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 قال نعم وإنكم اذا من المقربين قال لهم موسى القي ما انتم تلقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزه فرعون اننا نحن الغالبون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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلا سوف تعلمون لا أقطع لأيديكم وأرجلكم من خلاف من خلافه أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أن كنا المؤمنين وأوحينا موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَابِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فلما ترى الجماعة قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا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 ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عَلَيْهِمْ نبأ إبراهيم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 قال أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْ تُمْ وَأَبَا أُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِ فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطَعِّمُنِ وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَخْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدِقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ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 اين وسويكم برب العالمين وما اظلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أُخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 قالوا الا ان لم تنتهيا لطل تكونا من المخرجين قال انني لعملكم من القالين ربنا İlla ajuzam fi al-gabirin, thummadammarna al-akhirin, ve amtarna alayim matra, fasaamatar al-munzarin. İnna fi dzalik وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأِكَتِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ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 وَمَا كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزن به الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين